انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامعا لم يذهبوا حتى ي كَذِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ كَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فَإِذَا اسْتَذَنُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِ فَذَلِكَ مَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَرْفِرُ لَهُمُ الْعُلْماً إِنَّ اللَّهَ لا تدرك دعاء اور وسول بينكم كدعاء قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّدُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا கதம துமய ஜிஃபயூனி ம والله يجوب كل شيء ان عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا <تصفيق> الذي لهم ملك السماوات والارض ولم يمت تَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا